تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سرجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذكر ام اراد شكورا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 إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا